قصائد سياسيه قصيره انا رجل لا يريح ولا يستريح انا رجل لا يريح ولا يستريح فلا تصحبيني على الطرق المعتمه فشعري مدان ونثري مدان ودربي الطبيعي بين القصيدة والمحكمة يشرفني انني ما قبلت وساما يشرفني انني ما قبلت وساما فاني الذي يمنح الاوسمة ولم اكبوخا لأي نظام فشعري فوق الممالك والعنظر